عدي, عدي, عدي على الرجمي رجلي اليوم للرجم محتاجي عدي على اليوم للرجم نحتاجي ما غير يا رجلي يا هجلي منها جسن بها الحشالاجي وقت ميولاه على الرجلي الحر للهامة مسهاجي ما غير يا رجلي يا هجلي منها جسن بها الحشالاجي وقت ميولاه على الرجلي الحر للهامة مسهاجي <تصفيق> Oh القرم يمشي بها خجلي شيخ بها كله الباجي يا ليلي ما تنجلي عجلي انجل عنا الصبح ينباجي القرم يمشي بها خجلي شيخ بها كله الباجي يا ليلي ما تنجلي عجلي انجل عنا الصبح ينباجي عدي علي المجميل gì أبعدي أبعدي على الرج محتاجي عدي على الرج ميا رجلي اليومي للرج محتاجي يا راعي الماركة بالعجلي لا تنطح الموج لا هجئ اليمحال ديرتك عجلي يا راعي بشكم بلا باجي يا راعي الماركة بالعجلي. تنطح الموج لهاجي بشكم بلا باجي عدي عدي على الرجمن يا رجلي اليوم على الرجمن محتاجي عدي على الرجمن يا رجلي اليوم على محتاجي عدي على الرجمن يا رجلي اليوم على الرجمن محتاجي عدي على الرجمن يا رجلي اليوم على محتاجي